قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أأَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا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 إِكَتُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إذري اسم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من ناد وخلقته من طين فلا فخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين قال ربي فانظرني الى يوم بعثون قال فانك من المنذرين الى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لان وينهم اجمعين إلا عبادك منكم المخلصين